يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ذكر في يا ربي صل على, محمد. يا ربي صل على محمد. يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحمد يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصداق يا رب صل على Muhammad Rabbi, Rabbi, Rabbi, من بالسخاء والوفاء الخالد. يا ربي صل على محمد يا ربي على محمد. واجمع يا ربي صل على محمد من ما تفرّض. يا ربي صل على محمد ما يا ربي صل على محمد يا ربي صل على, على محمد يا ربي صل على محمد واسحب من الخير كل مظلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على من الذي تعلمنا يا ربي على محمد يا ربي بحمل النبي توساق يا ربي صلي يا على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي عليه وسلي